110. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير 111. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير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 الله ويحمل صارحا يكفر عنه سيئاته ويُدخله جنات ويُدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيجا أبدا 126. ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب نصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم، وأطيع الله وأطيع الرسول، فإن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 واجيكم واولادكم عدو ولكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيع وأفق خيرا لأنفسكم ومن يُقْشِحَ نَفْسِهِ فَأُنَافِقُهُ خَيْرٌ لِأَنفُسِكُمْ وَمَن إِنْ تُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَأْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيبٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ